فأقم وجهك بالدين حنيفا فقرة الله فقرة الله الذي فقرا مات عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر إماك لا يعلمون محيثين إليه واشتقوه وأقيم الصدق واقيموا الصلاه ولا تكونوا بها المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضرتهم ربهم منيبين اليه ونا اذا فهم من واقع اذا فهم منهم اذا فهم من هو بيهم يشكون ليصوب ما بينهم فلا نستهون فسوف تعلمون أما الذين عليهم البارون ويسكنون بما بما كانوا به الشكون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بنا وإن بما قدم أولم يروا أن الله يبسط تطرف لمن الله يشاء ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآزل القرب حقه المسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المصلحون My beloved, my beloved, my beloved, الناس beloved, my beloved, my beloved, my beloved, my beloved, my beloved, my beloved, my beloved, my beloved, تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبيتكم ثم يحييكم أل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عنه ما يشركون ضرب القسام في الدر والبحر بما كسب سيد الناس بما كسب سيد الذي عملوا ليدقه بعض الذي عملوا لأنهم يرجعون والصير يغفظوا فأقم وجهك بالزين الطيب من قبل أن يأتي اليوم من قبل أن يأتي يوم لا من الله يوم إبي يمتزلون ما كفاف عليه من أجزي الذين آمنوا وأجلوا الصالحات من قضعه إنه لا يحب الجافرين وبناء راياه أن الرياح مبشرا ممشيات وليضيحكم في الرحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبدأوا من قصره ولأن لكم تشترون ولقد أرسلنا من قبلك أسلان ولقد أرسلنا من قبلك أسلان للا قومهم فجاءوا ما تفعل ما تفعل من الذين أجرمو وكان حفنا علينا نقولهم. را تضمن الذين ادراهم وكان حقا علينا انضر الله الذي يرسل منياقات ثم تتي وتاذر في كيف يشاء ويجعلوك تفن فتوى الودق يخرج من خلاله فإذا من يشاء من عليه الان يونس عليهم وقال لهم اننا لنحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فان ندنا فله المرجى ولا تذمهم شر مجها ولا بها بالعمل أن ضلالتهم إلا تسمع الله من يؤمنوا بآيات لا الله الذي من ثم جعل, ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقصم المجرمون يقصم المجرمون ما نبتوا غير كذلك كَانُوا يغفكون ويوم تقوم الساعة يقسم المجهمون غير الساعة كذلك كانوا يغفكون وقال الذين أوسوا العلم وليما قد نبتتم في كتاب الله إلى يوم البهر. فهذا يوم البحث ولكنكم كرارتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفأ الذين ظلموا مهدرتهم, لا الذين ظلموا مهدرتهم ولا هم يستعدمون ولقد تردنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن تحتهم بآية ليقولن, ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يقضى الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حقًا ولا يستفد فإنك الذين لا ينقنون أم إلا تكفين تلك آيات الكتاب الحكيم الذين يقيمون الصلاة ويرتون الزكاة وهم بلا آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن يشتري لهو الحبيث ليضل, ليضل عن سبيل الله بغير علم ويستخذها هدئا لهم عذاب مهين وإذا تتلى لي آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ تبشره بعذاب نريم إن الذين آمنوا وعروا الطالحات لهم, لهم جنات النعيم Thank you. خالدين فيها واتى الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي انتمي بكم وزد فيها من كل داء وانزل من السماء ما Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, هذا Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, فلالظالمون في ضلال مبين ولقد أتينا لقبال الحكمة أشكر لله ومن يشكر فإن لما يشكر لنفسه ومن جمع فإن الله غني حبيب وإذ قال القمان البني وهو يعظه يا أبني يا أبني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ومصيداً وزعل الوالدين حملتنا أم اتصالهم في عامين اشتر لي ولوالديك الي المصير وان جاهدت على ان تشرك بما لك به ما ليس لك به علم وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واستمع سبيل المنام اليه ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ارتكم إن اتقان يرمى لكم مثقال حبة من خردل فدكوه في صخرة فدكوه في صدوركم في السماوات او في السماوات او في الارضيات النار ان الله لطيف خبير يا بني اقر الصغائر وعبوا بالمعروف وإنها للمنكر واصفر على ما أطالب إن ذلك من أسمنه ولا تطاع الخدك من ولا تكشي وقصد فيه مشيك وقصد من قوتك إن ألم الله تقى لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم ومن الناس من يتابل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وعنوذلنا اتبعوا ما وجدنا عليه I'll always